مدرس الدراسة نيس كانت في يوم من الأيام صحب مليئة بالمياه وكانت ترغب في إنزالها فوق الأرض حتى تتمكن النباتات والزهور والأشجار والحيوانات من النمو وحتى يحصل الناس على المياه من أجل العيش بدأت الرياح تهب وتهب تهب بقوة حتى قدفت بالسحابة الصغيرة بعيدة وأبعدتها عن الآخر السحابة الصغيرة حاولت بكل قواها أن تبقى مع المجموعة لكن الرياحة دفعتها بقوة حتى اقتربت من الشمس عندما رأتها الشمس سألتها ولكن, ولكن ماذا تفعلين هنا لماذا أنت حزينة هكذا السحابة الصغيرة شرحت لها ما حدث كيف أن الرياحة قامت بقدفها وكيف أنها أيضا أرادت أن تقوم بشيء جميل من أجل مساعدة الأرض أجابتها الشمس اهدئي لا تقلقي سوف أساعدك ماذا حدث لك يبدو أن لديك رغبة في البكاء أيها السحابة الصغيرة وأجابتها السحابة الصغيرة نعم نعم أرغب في البكاء لأنني حزين حيث لم أستطع مساعدة الأرض قالت الشمس فلتبكي إذن السحابة الصغيرة بدأت بالبكاء والبكاء حتى كانت دموعها مطر يتساقط على كوكب الأرض الشمس فخورة عكست أشعاتها القوية من خلال دموع الأمطار السحابة الصغيرة وشيئا فشيئا كما لو بفن السحر ظهرت سبعة ألوان رائعة الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر والأزرق والبنفسجي والأرجواني والتي شكلت قوس قزح وبعدها قصة السحابة مدرسة الإرشاد شعرت السحابة بالدفع ولكنها لم تفتح عينيها حتى سمعت صوت الشمس يناديها باستيقظي يا صغيرتي لقد حان الموعد قفتت السحابة الصغيرة وهي سعيدة وسألت الشمس هل حقا حان الوقت؟ أجابتها الشمس بابتسامة كبيرة نعم يا صغيرتي حان الوقت ارحلي إلى مكان آخر قالت السحابة الصغيرة وهل سأسافر إلى مكان آخر؟ أجابتها الشمس نعم ولكن بشرط تساعد المحتاجين بالمطر انطلقت استحابة الصغيرة وهي تصبح في الهواء وكانت سعادتها كبيرة جدا وأثناء طيرانها سمعت صراحة وضحك الأطفال اقتربت منهم ولكنها أصيبت بصدمة وحزنة للمنظر كان الأطفال يلعبون بالماء ويبذرونه قررت أن تبتعد عنهم دون أن تعطيهم الماء لأنهم لا يقدرون قيمته اقتربت السحابة الصغيرة من البستان كبير تملأه الأشجار وتنتشر به الأظهار الجميلة في كل مكان اقتربت السحابة أكثر ورأت منظر المحزنة حيث ترك الماء يتسرب بكميات كبيرة في أرجاء البستان حتى شعرت أن النباتة تختنق من كثرة الماء قالت في نفسها لماذا لا يهتم الإنسان بالماء؟ لماذا يهدره بهذه الطريقة؟ وانطلقت السحابة الصغيرة بعيدة وصلت إلى مكان غريب تغطيه الرمال من كل جانب وتتوزع فيه نباتات صغيرة وتتحرك على الأرض حيوانات تبحث عن الماء ابتسمت وقالت هنا من يحتاج إلى ماء والقدره هنا من يستفيد منه وبدأت تنزل قطراتها العزبة الرقيقة لتستقبلها الأرض والنباسات والحيوانات بفرح كبير عادت السحابة وهي تشعر بالسعادة